من صلّها تحلم تكبر وتصبح والصدرها الطاهر تضم دميتها وتقول يا حبي احفظك لي ربي وتنوى ما الدميا على مخادتها. يوماً وبعده يوم والحلم صار حلوم يوماً وبعده يوم والحلم صار حلوم هيته لي الدميا رعايتها لي كامل رعايتها هي تصبحهم والصدر ذا طاهر تعلم دم يتا دم يدور يا حبي ربي يحفظني ربي هو مديا على ما فتت ذمتك بر الطفل في غفلة ثم تكبرت ضفلا والأهل في غفلا وتودع الدمية وتعيش نوستها وتودع الدمية وتعيش نوستها, وتعيش نوستها وتودع الدمية وتعيش نوستها من صغرها تحلم تكبر وتصبح والصدرها الطاهر ما جاميتها تتغنى حنين ربي وتنوم الدمية على ما تبعد عن الأنظار وتسامر الأفكار حلم الأمو مصا نديم وحدتها سامر الأفكار حلم الأمومة صار نديم وحدتها حلم الأمومة صار نديم وحدتها صراها تحلم تكبر وتصبح والصدرها الطاهر تضم دميتها اتبول يا حبي, حبي احفظك لي ربي, ربي, ربي اتنوم الدمية على مخادتها لولا الحياة والخوف صاحت على المكشوف قالت لكل الناس عن سر خيرتها وضحت على المكشوف قالت لكل الناس عن سر حيرتها عن سر حيرتها حيرتها يهدر أمير الحي لابد نفهم شيء البنت مهما كانتك من سعادتها في قفل ويقول يا يما وتقبل بالحق ويرد قبلتها وتقبل بالحق ويرد قبلتها وتقبل بالحق